مغروف ومغفرة خير من صدقة يسبب والله ظن لا <تصفيق> تنصر I'm İzlediğiniz için tan من <تصفيق> malطانی والله بما تعملون بصير أيوز أخذكم أن تكون له جنة لو As uh -huh. Love. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة vallahu name. I'm... İzlediğiniz <gülüyor> وماتٌ فيكم من خيرٍ وفِي لا يكم أصبهم الجائل يحتلهم Tum, tüm, tüm. chase ذك hemen y how bao father còn Kali Weren't إلى الى ما يسرن وان توقفن خير لكم ان يفصلتم تعلمون Yeah Ben in. Ve tek oya Oh, so